بعثه الى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه, ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه ديضا ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سارك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعه وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمكم الله فرمان الناس بأبصارهم فقلت واثكل أمياه فضربوا على أسخاذهم قال لكني سكت قال فبأبي هو وأمي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو الذكر وقراءة القرآن والتكبير أو التسبيح وقراءة القرآن والتكبير <تصفيق> ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعض المسائل أي أن معاوية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي كانت تحدث في الجاهلية من, الطير من الطيره ونحوها هذا الحديث إخوة الكرام يبين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله للناس كافة انا ارسلناك الى الناس كافة بشيرا ونذيرا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى كافه الناس الى عربهم وعجمهم الى اصحاب الافكار المختلفه والعقائد المنحرفه هؤلاء اصحاب عقل وفكر إلى أصحاب الفلسفات والمنطق وغير ذلك لأن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لسائر البشر ففي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصه وأرسلت إلى الناس عامه أو في لفظ كاف، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كاف، فلا بد أن يستعمل طرقا ووسائل تعليمية يوصل من خلالها الدعوة إلى الله عز وجل إلى سائر الناس، فإن الرجل لن تقام عليه الحجة النبوية إلا إذا رفع عنه الجهل، ولن يرفع ولن يرفع عنه الجهل إلا إذا وصل إليه العلم. إذا أنت لازم توصل العلم إلى عقول سائر الناس، تبدو أصحاب أفكار مختلفة، كالفرس وهم، وهؤلاء اليونان وغيرهم أصحاب الفلسفه والمنطق. العقليه والجدلية وغير ذلك كيف تصل رسالة الله عز وجل إلى جميع البشر بخلاف عقولهم إذن لابد أن يوصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بطريقة يمكن أن تصل إلى عقول سائر الناس ومن ثم علمه العليم الخبير الذي يعلم ما في الصدور علمه الله جل وعلا كيف يتعامل مع سائر البصر, البصر فان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير معلمه بأبيه وهو امه شوف معاويه بن الحاكم السلمي رضي الله عنه وذاك اعرابي وفي الحديث قال وانا حديث عهد بكفر وجاهليه وده اللي اتكلم في الصلاه لان الكلام في الصلاه في اول الامر لم يكن ممنوعا كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كان الرجل يكلم صاحبه إلى جنبه في الصلاه فلما نزل قول الله على و الله قانتين ونهينا بالسكوت ونهينا كلام، فكان معامل ربي الله عنه يتعامل في الصلاة بما يعرف فما علم أن الكلام في الصلاة قد نسخ ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن انظر إلى طريقة تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بيقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل جملة عظيمة من الوسائل التعليمية والتربويه التي تدرس في هذا العصر ومن أمعن النظر في سيرته. واستقرا سنته صلى الله عليه وسلم باستقراء فيه امعان ونظر وفيه تامل لاستخرج جملا عظيمه من الوسائل التعليميه والتربويه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف اذكر بعون الله جل وعلا بعض تلك الوسائل التعليمية لتكون لنا زادا في دعوتنا إلى الله عز وجل وفي تعليمنا للناس وفي تعليمنا لأبنائنا كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسائل وفي أي موقف استعمل هذه الطريقة في علاج تلك المشكلة وفي إزالة الجهل عن بعض الناس. نحن بنقول الناس عقلها مختلفة مختلفة ولذلك ما يصلح مع هذا ربما لا يصلح مع ذاك وما يصلح مع قوم ربما لا يصلح مع غيرهم. المهم الآن أن تعلم علم اليقين أن الله جل وعلا العليم الخبير. هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تلك الطرق التعليمية أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسؤال حتى ينشط الأزهان وحتى يحفز الهمم لكي تفكر وحتى يعمل الناس عقولهم أو ما يسمى بالعصف الذهني ذهنك يعمل ويفكر حتى يستخرج جوابا وحلا لتلك المسألة ودي وسيلة استعملها النبي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فيطرح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه سؤالا من ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروني عن شجرة من شجر البوادي لا يتساقط ورقها أو لا تحط ورقها قال ومثلها كمثل المؤمن قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة وخاض الناس في شجر البوادي ولكنني لما رأيت الناس أو لما رأيت القوم لم يتكلموا هبت أن أتكلم وكان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه يعني الاكابر وهو لسه رنال فهو في مجلس الاكابر فرأى أنه من الأدب أن لا يتحدث في مجلس الكبار الكبار هذا ما راه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال فأمسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة إلى آخر الحديث يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفز اذهانهم حتى يفكروا وبعدين مثل المؤمن بالنخلة لهذا تشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النخلة يحتاج اليها الناس وما فيها جزء من اجزائها الا وفيه خير والبركة كل اجزاء النخله الناس يستعملونها في كل شيء وفيها التمر والرطب والبلح لما ينشف شويه لما يستوي شويه وهكذا الرطب والبلح والتمر من النخله وهكذا المؤمن فكما ان الناس يحتاجون اليها وتنفعهم فان المؤمن الناس يحتاجون اليه وينبغي ان يكون دوما في نفع الناس من ذلك ايضا ان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وضرب الامثال في السنه النبويه كثير جدا حتى ان بعض ائمتنا قد صنف كتبا في أمثال السنة النبوية كأبي محمد الرابو رحمه الله تعالى صنف كتاب الأمثال في السنة وكذلك كأبي الشيخ الاصفهاني صنف ايضا كتاب الأمثال في الحديث أو في السنة النبوية إلى غير ذلك من المصنفات وهذا كثير جدا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن المثال به تستقر المعلومة في الذهن، لأن بيربط الشيء اللي عايز يعلمه بأمر واقعي يحدث عند سائر الناس دي طريقة ليه؟ الأمثال فهي طريقة مجربة الآن من الوسائل التعليمية الحديثة أنهم إن امثال أمثال لهم حكايات وقصص وهكذا وهذه كانت من طرق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث الذي مضى وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالنحلة مثل المؤمن كالنحلة إذا أكلت أكل طيبا وإذا وضعت وضعت طيبا وإذا وقفت على غصن رطب لم تكسره سلمو من كده حيثما حل الناس ينتفعون به سكن رحمك الله مباركا حيثما ما حللت لا تكن فتانا ولا تكن صارفا للناس ولا منفرا للناس عن الدين وعن هذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته في ناس كنا بتنفر الناس في دين الله عز وجل لا بل ينبغي على المؤمن أن يكون مباركا أي مكان يحل فيه تحل فيه البركات والخير أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لنفسه وللناس كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الدواب والجنادب وتلك الحشرات تجتمع على النار فتتساقط فيها النار الضوء جذب الحشرات عليها كالفراشات وغيرها والجنادب فلما قربت ظنت فيه النفع وهو فيه الشر فتساقطت قال فانا اخذ بحجزكم هلموا عن النار وانتم تفلتون مني يعني انتوا زيكم اللي بيتفلتوا مني ده شبيه بتلك الحشره التي تركت النفع واقبلت على ما فيه الضر ظنا ان النفع فيه فاحترقت فانا اخذ بحجزكم هلموا عن النار وانتم تساقطون مني ايضا من الوسائل التعليميه التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدل العقلي ما احنا عارفين ان في ملحده لا يؤمنون بالله عز وجل ولو انت جيت تحدثهم بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما تريدش قال الله انا اصلا لا اؤمن بالله فاذا كنت لا اؤمن بالله فكيف تقول لي اسمع ما قال الله عز وجل لكن تستطيع ان تستعمل ما قاله الله جل وعلا من القران وما ورد في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه من حجج عقلية وأدلة منطقية وفلسفية في إقامة الحجج والبراهين على هؤلاء تقدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا مع, إيه؟ مع سائر البشر. البشر بس ما تقولش قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا تلك المناظره الفلسفية زي ما يقول يعني تلك المناظرة الفلسفية في القرآن العظيم في مناظره خليل الرحمن ابراهيم لقومه لما نظر الى الشمس قال هذا ربي وبعدين قال لا نظر الى القمر اولا قال هذا ربي فلما اكل قال لا أحب الاكل ثم نظر الى الشمس فقال هذا ربي هذا اكبر صح عندك حق فعلا اكبر ها فلما اكل قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهيا لله فطر السماوات والأرض حنيفة في الأول يوم لهم أنتم بتعبدوا الشمس وبتعبدوا القمر لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر من دون الله فأقام عليهم الحجز العقلية طيب في الكتاب الله عز وجل وأنت تستطيع أن تستعمله مجردا عن النسبة يعني تقيم الحجز الشمس طب الشمس تقول الشمس الشمس بتغرب طب القمر بيظهر بالليل وبعدين وهكذا تقيمها بطريقة عقلية يبقى عندنا في القرآن كم كبير جدا من النصوص فيها اعمال العقل بل إن القرآن دعا إلى اعمال العقل والتفكر وما يشتق منهم المشتقات تعقلون تتفكرون يعقلون كل المشتقات اللي بتتعلق باعمال العقل ونحوه فانت لما تكون بتتكلم مع إنسان ملحد وتريد أن تدعوه إلى الله طبعا اقصد المتخصصين تريد أن تدعوه إلى الله عز وجل هتحتاج تعمل إيه؟ تحتاج إلى حجج عقلية تقول في كذا حصل كذا إبا النتيجة كذا ها؟ وهكذا تستعمل يعني إيه؟ العقل طيب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الحجج العقلية اقامه البراهين العقلية في دعوته إلى الله عز وجل ففي معجم الإمام الطبراني أن رجلا بإسناد الحسن أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي الازنيه فهم به القوم أرادوا ان يضربوه اذن انت تقول ما هذا الذي تتكلم به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما الرفق دعوه الجاهل يعلم ويفهم وبرفق ولين فإن الفغاضة والغلظة تؤدي إلى تنفير الناس عن دين الله عز وجل كما سأبين لكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه, أترضاه لأمك قال لا جعلني الله في ذلك ممكن أرضى لأمني تزن قال وهكذا الناس لا يرضونه لبناته قال اترضاه لبنتك قال لا جعل الله فداك قال وهكذا الناس لا يرضونه لبناته اترضاه لاختك قال لا جعل الله فداك ثم قال اترضاه لعمتك وترضاه لخالتك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحارم كلها اترضاه لفلان وبلان وقولهم الذين لا لا يا رسول الله يجزع كده ازاي انا هرضى لا من محارمي ان يزني لا جعلني الله فداك قال وهكذا الناس لا يرضى نفس ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر الرجل وقال اللهم اغفر ذنبه وحص فرجه اللهم اغفر ذنبه وحص فرجه كما قال الرجل فما وجدت في نفسي داعيا بعد ذلك أبدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه حققت زي هو من بعد ما يقبل عام يقول صحيح طب انت مترجمس للناس صدق لنفسك ليه؟ ويبدأ ضميره ايه ضميره يا حتى لو غلبه الشيطان صارت الحجة مستقرة في صدره بيشعر بصراع نفسي كل ما يفتكر انت طب انت تواصلت حصل كده لأحد من المحاربك لزوجتك طب انت مش خايف حينما تفعل الفاحشة ان دا يحدث لأحد من محاربك ما هو شعورك حينئذ الم في الصدر مستقر يبقى دي طريقة جدلية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من وسائل التعليم كما ذكرت آنفا الرزق كن دائما رفيقا بالناس في تعليمهم وتوجه وتوجيههم فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مال رضي الله عنه وارضاه <تصفيق> قال جاء أعرابي سبال في جانب المسجد في رواية في طائفة المسجد فهم به الناس الصحابة وفي رواية ليضربوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله فبعد أن خض الرجل بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل أو بدلو أو دلوين السجن والدلو فأراقه على بوله وانتهى الأمر المسجد كان من محصر الرجل لما أراد أن يقول في المسجد لم يتصور أن تلك البقعة لها حكم مختلف عن سائر البقاء وقد حصره البول فأراد أن يقضي حاجته سمعت رواية في جنب كده فأخذ جنب في المسجد وراد أن يبول وهو رجل من الأعراض ربما لا يفقه أو قاف عن لا يفقه تلك الأمور ولا يعرف أن هذا المكان اللي يتصل فيه له أحكام تختلف عن سائر بقاء الارض الصحابه رضي الله عنهم هالهم ما راوا إزاي بتبين في المكان المقدس فارادوا أن يضربوه في رواية ان هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا بعد أن انتهى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعليم بالرفق واللين استطاع من خلالها أن يتجنب امورا كثيرة على رأسها أن ينفر الرجل من دين الله عز وجل إذن القص السائد في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لكنه كان أحيانا يستعمل الشدة ويستعمل الوعيد والتهديد لبعض الناس لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه فوضع الشدة في موضعها من الحكمة ووضع اللين في موضع الشدة ليس من الحكمة والعكس كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعملها احيانا من ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري عقبه بن عامر البدريك رضي الله عنه وارضاه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي ولم افهمه سمعت صوت بس مش فهم ايه الصوت بالضبط ولا هو صوت مين؟ يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فتوقفت وألقيت الصوت من يدي فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود ان الله اقدر عليك منك على غلامك هذا فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله في روايه ثانيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تفعل لمستك النار او لا النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمستك النار او لا النار فأعطفه رضي الله عنه وأرضاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي زرن لما رآه يضرب غلابا له قال لما عير أبو زرن رضي الله عنه عير رجلا بأمه قال له في رواية يابن السوداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا زر أعيرته بأمه فسكت قال أعيرته أن بأمك إنك امرؤ فيك جاهليه إنك امرؤ فيك جاهليه فشد معه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشدة في هذه المواضع من حكمته ومن أساليب الدعوة الناجحة يقول قولي هذا وأستفر الله <تصفيق> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أسره إلى يوم الدين أما بعد أيضا من الطرق الدعوية والتعليميه التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل الوسائل المختلفة في إيصال العلم إلى الناس من ذلك استعمال الأصبع في الإشارة أو استعمال اليدين أو بعض المخططات والرسومات يستعملها صلى الله عليه وسلم حتى يوصل المعلومة تبعى مرتبطة بهذا الشيء فدائما يفتكرها تشوف المخطط في الفترة. تشوف الرسم في الفترة. وهكذا منها أن يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة بيده أو بأصبعه أو أنه مثلا يستعمل الأصابع في التعليم تلت أصابع اليدين فمنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه شدك بين أصابعه يفضل مستقبل لين التشبيك الأصابع ومرتبط بحال المؤمنين مع بعضهم البعض. ان في حب وموده كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى جسده وإذا اشتكت عينه اشتكى جسده وفي رواية إذا اشتكى منه أبو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بأجزاء الإنسان المرتبطه، وهكذا أهل الإيمان بعضهم لبعض إذا أصيب أحدهم بمصيبه كل المسلمين أو كل المؤمنين يشعر بألم تلك المصيبة لمصيبه أخيه في الله عز وجل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا التعليم المخططات والرسومات قال خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا ثم قال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الخط الأوسط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بيكم عن سبيله هذا صراط الله يبقى صراط ربنا مستقيم أو فلا تتبع السبل فتفرق بيكم عن سبيله ومثل هذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكان في دنيازة فخط خطا وخط خطوطا ثم خط خط طوليا قال هذا هو الأمل أمل الإنسان طويل أريد أن أعمر وأن أبني وأن أفعل وأن أفعل خط طويل ثم خط خطا آخر قطعه قال وهذا هو الأجل فبينما المرء كذلك يعني منشغل في التخطيطات لدنياه هعمل ايه بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة وهكذا بينما هو كذلك اذ جاءه أجله فقطع ايه قطع عليه الآمال وتلك الأفكار التي يفكر فيها فيما هو آتي وفي الصحيحي من حديث جمع من الصحابة منه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فقام الناس خلفه فصلوا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا كده بإيده أن اجلسوا إشارة فجلس الناس إلى آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل إشارة اليد هكذا ولذلك الإشارة معتبره عرفا وشرعا معتبرة يعني يقام عليها أدلة يقام عليها أحكام ايوه معتبره يعني ممكن تشير باصبعك إشارة معروفة يعني معروفة بالعرف عند الناس يعني الإشارة دي معروفة إن أنت لما تشير بأصبعك بصورة معينة تريد اهانه او تهمه تريد إهانة أو تهمة ده دي الاشاره الكهمه دي معتبره عند القاضي يقول لك تعال انه اشار باصبعه لي هكذا اي اتهمني في عرضي او اتهمني في شرفي الى آخر إلى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل تلك الوسائل تعليما لشرب اليد وانشاره بالاصبع شوفوا الرجل اللي هو زال النبي صلى الله عليه وسلم واختم مخطبتي وراده وقد زنت هذا الذي زنته صحيحين فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال له يا ماعز لعلك فخذ قال بل زنيت قال لعلك قطع قال بل زنيت قال لعلك لع قال بل يا رسول الله تحيمني فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عز زعوته بطهوب الزبع هو فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أن فرجك من فرجها كهذا في هذا هكذا أو كالعود في المكحل يعني أصبتها جامعتها فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة مفهمه حتى يصل الأمر إلى مليئة الرجل مش فهم قويس فعايز يوصله فوصله بجميع... بجميع الوسائل والطرق الى غير ذلك إخوة الكرام من الوسائل التعليمية والطرق التربوية والدعوية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنفت كتب كثيرة في هذا الزمان تستخرج وتستخلص من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم وفي الدعوة إلى الله عز وجل وسائل علمية حديثة تكلم عنها الأرض ولعلهم ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم بآلاف السنين في هذه الوسائل التعليمية أو بأكثر من ألف سنة في تلك الوسائل التعليمية فلنتعلم تعلم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خير معلم ونعم معلم اللهم إني أسلك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدلا على البلاء صابرة اللهم اصر عوراتنا وآم روعاتنا اللهم اخذنا من بين يجينهم خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نؤتال من تحتنا اللهم منصر الإسلام وعز المسلمين اللهم منصر إخوانا المستضعفين في غزة يا قويل يا عزيز اللهم منصر إخوانا المستضعفين في غزة. يا قوي يا عزيز اللهم انتقم من اليهود المعتدين يا ملك يا جبار اللهم مدعي الصحابه منزل الكتاب هازم الاعزاب اهزم اليهود اهزني اليهود ومن عاونهم ومن أيدهم ومن نصرهم يا قوي يا عزيز اللهم انك خوفهم وأنت قادر عليهم فلهم اخصهم عددا وابتلهم بددا ولا تظر منهم أحدا اللهم انصر إخواننا نصرا مؤذرا وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصره اخواننا المستضعفين في غزه وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام يا رب أنزل على بلادنا الخيرات والبركات وارفع اللهم عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وعقل السلام